ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد ألم تعلم أيها الإنسان أن الله خلق السماوات وخلق الأرض بالحق فلم يخلقهما عبثا إن يشاء إذهبكم أيها الناس والإثيان بخلق آخر يعبده ويطيعه بدلا منكم لأذهبكم وجاء بخلق آخر يعبده ويطيعه فهو أمر سهل يسير عليه في هذه الآية الكريمة حث على النظر والاعتبار ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أي ألم ترى أيها الإنسان فهذا خطاب لجميع الناس ودعوة للتفكر بهذا الخلق العظيم أن الله خلق السماوات والأرض وحده من غير ظهير ولا معين وقد خلق ذلك لأجل أمر عظيم ولأجل أن يعبده الخلق ولأجل أن يعرفوه وأن يعرفوا ما له من صفات الكمال وأنه القادر على إعادة الخلق يوم القيامة وهو سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض ومن فيهن عبثا ولن يترك المخلوقات سدى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد أي إن القادر. الذي تفرد بخلق السماوات والأرض إن شاء أن يفنيكم أيها الناس إن عصيتموه أفناكم ويأتي بقوم غيركم أفضل وأطوع لله منكم فربنا جل جلاله هو القادر على ذلك فهذا فيه تهديد وبيان وتحذير وفيه إلماح إلى أضرار الذنوب والمعاصي قال وما ذلك على الله بعزيز وليس إهلاككم والإتيان بخلق غيركم بمعجز له سبحانه فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وما ذلك على الله بعزيز أي وما إذهابكم أيها الناس والإتيان بخلق آخر مكانكم بممتنع على الله ولا متعذر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 سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وخرج الخلائق من قبورهم إلى الله يوم المعد فقال الأتباع الضعفاء السادث الرؤساء إنا كنا لكم أيها السادة أتباعا نأتمر بأملكم وننتهي بنهيكم فهل انتم دافعون عنا من عذاب الله شيئا قال السادس الرؤساء لو وفقنا الله للهدايه لارشدناكم اليها فنجونا جميعا من عذابه ولكن ضللنا فاضللناكم يستوي علينا وعليكم ان نضعف ان تحمل العذاب أو ان نصبر ليس لنا مهرب من العذاب إذن لما ذكر الله تعالى أصناف عذاب هؤلاء الكفار ثم ذكر عقيبه أن أعمالهم تصير محبطة باطله ذكر في هذه الآية كيفية خجالتهم عند تمسك أتباعهم وكيفية اكتراحهم عندهم وهذا فيه تذكير بما سيحصل لهم من العذاب الروحاني بسبب الفضيحة والخجاله وتامل الآية الكريمة وبرزوا لله جميعا، أي وظهروا جميعا من قبورهم لله وحده يوم القيامة مجتمعين في أرض مستوية لا يخفى فيها أحد منهم، والايات في هذا كثيرة في سورة غافر. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهر تامل انهم كانوا في هذه الدنيا يرتكبون المعاصي بالخفاء قال الله تعالى فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبع أي قال الاتباع لقادتهم وسادتهم الذين كانوا يستكبرون في الدنيا عن اتباع دين الله تعالى ويتكبرون عن امتثال أمر الله انا كنا لكم في الدنيا أتباعا نطيعكم ونقلدكم فاضللتمونا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء أي فهل أنتم دافعون عنا اليوم شيئا ولو قليلا من عذاب الله قالوا لو هدانا الله لهديناكم أي قال القادة المتبوعون لأتباعهم لو هدانا الله إلى الحق لهديناكم إليه فلما أضلنا أضلناكم فحق علينا وعليكم عذاب الله وفي هذا تذكير إلى الأسأل الذي سيحصل سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أي سواء علينا أجزعنا من من العذاب أم صبرنا عليه ما لنا فيه نفرد في الحالين من مهرب ولا ملجأ نفر إليه من عذاب الله وأنت حينما ترى في هذه الدنيا يأتي ظالم من الظلم فتجد الأتباع يكونون على ما يهوى بغض النظر عن أن يكون هذا الشيء حلالا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 ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال إبليس حين دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إن الله وعدكم الوعد الحق فأنجزكم ما وعدكم ووعدتكم وعد الباطل فلم أف بما وعدتكم وما كان لي من قوة أقهركم بها في الدنيا على الكفر والضلال لكن دعوتكم إلى الكفر وزينت لكم المعاصي، فسارعتم إلى اتباعي فلا تلوموني على ما حصل لكم من الضلال ولوموا أنفسكم فهي أولى باللوم ما أنا بمغيثكم بدفع العذاب عنكم وما أنت بمغيثي بدفعه عني إني كفرت بجعلكم اياي شريكا لله في العبادة إن الظالمين بالشرك بالله في الدنيا والكفر به لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيارة إذا تامل اخي الكريم لما ذكر الله محاولة الأتباع لما ذكر تعالى محاولة الأتباع لرؤسائهم الكفرة ذكر محاورة الشيطان وأتباعه من الإنس وذلك الاشتراك الرؤساء والشياطين في التلبس بالإطلال فقال تعالى حاكيا عن خطبة إبليس لأهل النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم اي أي قال إبليس وإبليس هو أول المتكبرين على أمر الله وهو أول المتكبرين المتبوعين في الضلال قال لأتباعه لما أدخل الله أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار إن الله وعدكم على ألسنة رسله وعدا صادقا متحققا لا يخلف بوقوع البعث وإثابة المضيع بالجنة والعاصي بالنار وعدكم أن في اتباعي هؤلاء الرسل النجاة والسلامة فوفى بوعده ووعدتكم أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب بوعدتكم النصرة فأخلفت وعدي لكم وكذبت عليكم وما وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أي قال إبليس لاهل النار وما أظهرت لكم أي حجة تدل على صدق فيما وعدتكم به ولكن دعوتكم إلى الكفر بالله والإشراك به ومعصيته فأطعتموني واتبعتموني بلا برهان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أي فلا تلوموني هذه الساعة على طاعتكم واتباعكم لي بلا حجة ولكن لوموا أنفسكم على ذلك فأنتم السبب في دخولكم النار لأنكم مؤاخذون بكسبكم ولكم قدرة واختيار ولكنكم اخترتم الشر على الخير ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أي ما أنا بمغيثكم ومن قدركم من النار وما أنتم بمغيثين ومن لي من النار فكل منا له قصته من العذاب إني كفرت بما أشركتموني من قبل أي إني جحت وتبرأت من جعلكم لي شريكا لله في العبادة والطاعة من قبل في الدنيا وهكذا يتبرا الظالمون من الظالمين ان الظالمين لهم عذاب اليم اي ان الكافرين الذين ظلموا انفسهم بوضعهم العباده والطاعه في غير موضعها لهم عذاب موجع ولذلك الظلم هو وضع الشيء في غير محله وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام وبخلاف نصير الظالمين ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري الانهار من تحت قصورها واشجارها ماكثين فيها ابدا باذن ربهم يحيي بعضهم بعضا وتحييهم الملائكة ويحييهم ربهم سبحانه بالسلام إذا لما جمع الله تعالى الفريقين في قوله وبرسوا لله جميعا وذكر شيئا من أحوال الكفار ذكر ما آل إليه أمر المؤمنين من ادخالهم الجنة فقال تعالى وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار أي وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات فاطاعوا الله تعالى واجتنبوا معصيته بساتين تجري الأنهار سارحة من تحت ما علا منها كالغرف والمباني والاشجار وغيرها خالدين فيها بإذن ربهم أي ماكثين في الجنة في بأمر ربهم تحيتهم فيها سلام أي تحية بعضهم البعض وتحية ودحيت الله لهم وتحية الملائكه إياهم سلام وإذلك هذه الكلمة العظيمة يتداولها المؤمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الصلاة حينما نصلي نقول السلام عليكم ورحمة الله وفي التشهد أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالمؤمن يدعو لنفسه ولإخوانه بالسلامة ومن منا لا يريد السلامة فنسأل الله أن يسلمنا جميعا وأن يدفع عنا كل ضر نسأل الله أن يسلمنا في أجسادنا في أعمالنا في الليل والنهار وفي كل شيء فربنا هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم تعلم ايها الرسول كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله حين مثلها بشجرة طيبة هي النخلة يدعها ضارب في قرار الأرض تشرب الماء بعروقها الطيبة وفرعها مرتفع السماء يشرب من الندى ويستنشق الهواء الطيب وهذه آية عظيمة لما شرح الله تعالى أحوال الأشقياء وحال السعداء ذكر مثالا يبين الحال في حكم هذين القسمين وهو هذا المثل وكذلك لما ذكر تعالى مثل أعمال الكفار وأنها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ذكر مثل أقوال المؤمنين وغيرها من الأعمال فقال تعالى مرغبا من العمل الصالح وعدم التفريط بهم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أي ألم تعلم يا محمد كيف مثل الله مثلا وشبه شبها كلمة طيبة وهي كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة التمر كالنخلة أصلها وفرعها في السماء أي جذور هذه الشجرة الطيبة ثابتة في الأرض وأقصانها مرتفعة نحو السماء فكذلك كلمة التوحيد أصلها ثابت راسخ في قلب المؤمن أما فرعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء مرفوعة إلى الرب سبحانه وتعالى من فوائد الآيات أولا بيان سوء عاقبه التابع والمتبوع ان اجتمع على الباطل عياذا بالله تعالى بيان ان الشيطان اكبر عدو لبني ادم وانه كاذب مخذول ضعيف لا يملك لنفسه ولا لاتباعه شيئا يوم القيامه اعتراف ابليس أن وعد الله تعالى هو الحق وان وعد الشيطان انما هو محض الجد تشبيه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة الطيبة الثمر العالية الأخصان الثابتة الجذور وهذا الإنسان عليه أن يعمل هذه الفوائد ذكرها الإخوة في مركز تفسير ونزيد عليها خمسا من الفوائد اولا حينما يكون المؤمنون في الجنة في شغل فاكهين في نزل الكرامة تغمرهم رحمه الله في دار السلام يتجادل أهل الضلال مع قادتهم بسبب خسرانهم فالذكي الفطن الحريص يتدارك الشان قبل الفوات ثانيا كلما نظرت في السماء والارض فانظر نظر تامل وتدبر وتفكر لينشا عنه العلم الدال على عظمة الخالق ووحدانيته ثالثا كل شيء في هذا الكون يدل على قدرة الله الباحر وحكمته البالغة وأنه سبحانه وتعالى الجدير أن يعبد ويخاف عقابه ويرجى ثوابه في دار الجزاء رابعا مواعد القرآن والسياقة في القصص والحكايات والمجادلات لتنبيه السامعين والقارئين على النظر في العواقب والاستعداد بما يلزم قبل أن لا يكون إلا الندم وقرع السن وعض اليد خامسا المؤمن مأمور بمعادات الشيطان ومحاربته بفعل الطاعات وترك المحرمات هذا بالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم